أَذَنَّ النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنَّنَا قَدِرَ عَلَيْنَا فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ غَلَّاءَ إِلَٰهًا إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ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 فاستجبنا لَهُ ووهبنا له يحيا وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين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 وَتَقَطَّرَ أَمْرُهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّ لَهُ كَاتِبًا وَحَرَامٌ على قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا لا يرجعون حتى اذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون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 إِنَّ اللَّهَ حَصْبُ جَهَنَّمَ أَن أنتم لها وارِدون لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آلِهَةً مَا وَرَدُوا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ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 وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق معيده وعدا علينا إن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 جَنِّ الْعَالَمِينَ قُلْ إِنَّمَا يُحَى إِلَيَّ إِنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وإن أدري